ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من, حيث فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اوري عنهما من سواتهما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 فمن اتقى وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عن هؤلئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون فمن أَظْلَمُ ممن افترى على الله كذبا أَوْ كذب بِآيَاتِهِ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 قال دخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخرىهم لأولاهم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 أهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون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 يوم يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء اف يشفعوا لنا او نرد فنعمل او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً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 قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا, وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم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 ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى افامن اهل القرى ان ياتيهن باؤسنا بياتا وهم نائمون او امن القرى ان ياتيهن بأسنا ضحا وهم يلعبون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 تلك القرآن قص عليك من آبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا, فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 قال ان كنت جئت بايه فات بها ان كنت من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين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 فَلَمَّا أَلْقَى سحروا أَعْيُنَ النَّاسِ واسترهبوهم وجاءوا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ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 ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 فأرسلنا عليهم الطوفان فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجاهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلهو وهو فضلكم وهو فضلكم على العالمين وإذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يتبعون الرَّسُولَ النبي الْأُمِّيَّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عندهم فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم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 وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم الْقِيَامَةِ من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وَإِنَّهُ لغفور رحيم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 وَإِذَن تَقَنَّنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بني آدَمَ مِنْ ظهورهم ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ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 من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أَعْيُنٌ لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولائك كالأنعام بل هم أضل أولائك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 ويدرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها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 فلما أثقل الدَّعْوَ الله ربهما لئن آتَيْتَنَا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون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 قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا الْجَهْرِ ودون الجهر من القول بالغدو والآصال, بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين